رام عليك تعب هيك يكفي صعب الوجع موجوع دوايني اخطايا القلب عم تزرعه اخطايا ولا تعذب مهلك شي ويييй رح يوقف قلبي ويا احبان دي صبرك يندل على قلب تماهل والله ما تحمل نظراتك لدي